يا دار يا دار يا را اين الراحلون نتحمل ام اين حلوا بعدها واقاموا رحل القطيع و فاصبحت ذا وحشه ولا بها يا يا قد رفعت اعلامه دمع عجاج بكامن والعين تبكي والدموع سجام اسمع سؤال العليله فاطمه ايش تقول طيب لي أي طيب لي بعد الأحبة عيشة أي حات ذلك أو يطيب مقام أبت حسين ما ضركم و و و و لو كنت بين نسائكم اعي ماذا صنع الحسين احنا عليها ثم قبل ثغرها والدمع فاض كما يفيض ركام الله النساء بمشهد فيه الحسين عين فؤاده اقسام وا تنادي اتعوا ويا يا ابتي لدارك سالما يرجع الحسين اتعو او يا ابد دارك سالما هي هي عاد يرجع واليي ونابيه ونابيه يبو ويا بيتكم خالي ونابيه يا ناب الصدع لكم يا يا الطفل من عندي وانا ابي يا بل كت سيد خلتكم خلتكم يا عم عليا لن جبرهيم خلنا يا اسمع صوت يذول العقل خلنا على الصاحه يا ابويا الطفل خلاي يضل سلوان من بعدك علي ايا والله يضل سلواي ايا من بعدايا يك بو علي بويا ايا يا على درب الضعون يا ابويا أنا لك عيد على درب الضعوبون ونعشد اليرحون ويجون والله ويجون بلكات الغياب يلفون يلفون ونغايبي باللحد مدفون اي يا وانا غايب بالحياه اي على فراقك وما شفت راحه الله يا العلي لها هذه تجبر كل واحد فاقد كل واحد مفارقها على <تصفيق> افرا <تصفيق> وما شفت راحه والله قوم الفراق قوم ومابلم سواها يا ولد تبقد ولي هدهجعش لا يا والله ولد تبقد ولي هي هي تهجعش لا والله راحه راحوات وحق من خلق بالكفين والله راحوات راح انا من عشو وربد ما شفيت راحوات ليالي ليالي الفراح ويحسين راحوات هجمت هموم الغادريه وعلي هجمت همو الغايا الغايا